بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب تثرت، وإذا البحار غدرت، وإذا الخبز بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأفرت.